بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين انزلناه إن قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني لا وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذذبوا بي وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه هذا وهم لا يشعرون وجاءوا وابهم عيشا ان يبقون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما أن بمُؤمِنِ اللَّهَ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءَوا عَلَى قَمِيصٍ بِدَمٍ كذِبَ أَلَى بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبَرُوا جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمُ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوُوا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلوا شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال ما عاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين 125. واستبق الباب وقدت طميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب 127. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم قال هي راودت عن نفسي وشيد شايد من أهلنا إن كان قميصه قد من قبل فصدقت فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت فكذبت وهو من الصادقين فلم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 وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهم وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذالك ن الذي لم تُنني فيه ولقد رأوته عن نفسي فاستعصم ولئلا لم يفعل ما أمره لا يسجن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحد إلي من Maha Yaudzoon Nii Ily, walaupun mereka tidak menolak kepadaku, aku akan menolak mereka. Aku akan menolak mereka, dan kau dari orang-orang yang berbuat jahat. وبدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجن النوحة التاحين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا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 بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهو بالآخرة كافرون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 يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتها أنتم سميتها أنتم وأبا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 وَنَادَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ قَرَاتٍ سَمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات يا أيها الملو أفتوني في رؤياني إن كنتم لرؤيا تعبون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين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 ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه واث الناس فيه وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بان النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن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 أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخُلّه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرر نفسي إنّن أفسل أمرت بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي وفروحيم وقال الملك توني به أستخلصوا لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين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 هذهم قالت توني بأخي لكم من أبيكم قالت توني بأخي لكم من أبيكم ألا ترون أنني في الكيل وأنا خير المزيلين فإن لم توني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أبا وإننا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم إذا طلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.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 الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعا وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أوسنه معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاق فَلَمَّا آتَاهُم مُّوثِّقَهُمْ قَالُوا اللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَأَنكِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقٍ وَمَا أَهْنَى عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ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 ما كان ليأخذ خاؤه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إيه يسرق فقد سرق كله من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 إننا نراك من المحسنين قال ما عذ الله أن أخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إن إذا الظالمون فلم يستئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلم أن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 قال بل ولنث لكم أنفسكم أمرا فاصبروا جميل نسال الله ان ياتياني بهم جميعا عسى الله ان ياتياني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عن وقال يا سفع على يوسف وبيضة عينه ومنها الحزن فهو كذيم قالوا تَرَى إِنَّا تَفْتَرُوا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضَاءَ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُبَتِي وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 وأهلن الضر وجبنا ببضاعة مزجات فأوفنا الكيل وتصدق علينا وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلت بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أإنك لنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قدمنا الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَالَ الله لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنْتَ إنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 118. اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولم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 قَالَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ مِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ الْمَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَمَّ